بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا وَقَعَتْ وَاقِعَةٌ لَّيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۚ وَالْأَرْضُ مَدَدَتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَجَلَّتْ وَرَأَى الإِنسَانُ مِن ذُلِّهِ الْغِبَّتِ بَخَا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا سَلَاسَة فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أولا إِذَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتٍ نَّعِيمٍ صُلَّةً مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلًا مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى تَكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْدَّانُ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارٍ وَكَأْسٍ مَّعِينٍ لَّا يُقَدَّرُونَ عَنْهَا وَفَاتِهَةٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ يَغْشَاكُنَّ كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سبر وضل وضل حنمد وضل ولينندود وما ان نسود وفاتحه كثير لا مقطوعه ولا منوعه وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ لِمَا أَصْحَابُ لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا سرابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميطات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زفقون ومالئون منها البطوم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نجلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أَفَرَأَيْتُمْ مَا سُنُّونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَنْ لأمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم المشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء نجعله حطاما سو يصير تشققون ان لمغرم بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المذن أم نحن المنزلون لو نشاء جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَهُ لا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَن شَأَنْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُومٌ لَا يَمَثُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ عالَمِينَ أَسَبِّحُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّكُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ تُشِيرُ إِلَى إِنْ سَوْفَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ تُمَايِزُونَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَسُرُرًا وَرَيْحَانًا وَجَنَّةً نَعِيمًا وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنجل من حميم وتصرية جحيم إن هذا لهو حق اليسين فسبح باسم ربك العظيم